بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله صدق الله العظيم شبكة الإذاعة الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام السادسة مجتمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الأربعاء الثالث من زلقادة لعام 1441 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم الرابع بعد العشرين من يونيو لعام 2020 من الميلاد مستمعين الكرام برمجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد الفم 101.959 من عشرة 10. معكم في هذا الصباح الطيب المبارك طارق عبدالعزيز شريف فاروق وأحمد وهبة دائما نستهد بما هو خير آيات بينات من سورة الحشر من تلوات الشيخ فتحي صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاق ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأونين وَمَن أَن تَكُم فَخُذُوهُ وَمَن هَاكُم عَنْهُ فَتَوَطَّئُوا وَاتَّقُوا ان الله شديد العقاب للفقراء تَبَوَّأَ وُدَّرًا وَإِيمَانًا مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً and those who came from later say إلى الذين نافقون يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من لا نخرجن منكم ولا نطيع فيكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لا And Allah believes that they are lying to them. If they return, they will not صاروهم ليولن الادب ارث ثم لا ينصرون لا انتم اشد درا في صدورهم ولَمُلَّ يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ women of Mandy. We're talking. And ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الْأَنْعَامِ إِن تَكُثُرْ إِلَّا أَلَىٰ لِلْحَيَاةِ Jesus ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون And الله العظيم اللهم اكتبنا من أهلها يا رب العالمين يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي بك نستعين وبك نكتفي جمل أوقاتنا بذكرك وعفوك وتوفيقك لنا وببركتك ورضاك اللهم إنا نسألك رزقا لا حرام فيه ونسألك عملا لا رياء فيه ونسألك يا الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك الشفاء لكل مريض آمين يا رب العالمين عشنا مستمعين الكرام في رحاب سوره الحش وكانت من تلوات الشيخ فتحي صابر Come بينار بينار خليك معنا حتلاقي كل اللي تفكر صباح الخير عليكم أصدقائي المستمعين أينما كنتم يا حلو صباح يا حلو يا حلو صباح ناس والله ما انا يا شريف على البحر وانا جاي دلوقت هي حد في بيت هما ليه الحظر ده يا حلو صباح نهرنا فل يا حلو صباح ما الحظر من اربعة صلوا الفجر ونزل يا شريف ما لك يا شريف ما تفوق معاي السعيين الكرام بكل الحب نبدأ معكم أولى فقرات الهوى بعرض البرامج لأحلى ما لدينا خلال هذه الفترة. يا صباح الخير اللي معانا اللي معانا ان انا بحب الكروان وبحب العصافير يا شريف اللي اني لما ابدأ انام بتبدأ تساوسو يا حجة ابعدي شوية يا حجة روحي كده ولا كده لا ساوسو ساوسو خمسين الف مليون عصفورة صحيك الصبح غزبا عنه احنا منبناش اصلا انا بتكلم في الامة العادية يعني ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني وعلى راسي <تصفيق> اسمع لك و جوبك دع رقفي و ما شي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني, على عيني كلامك ماشي طب بالنسبة لنا احنا اللي ساكنين هنا وما اللي ساكنين في قرب الغابات ولا في جناين ولا في نيوزيلندا ولا أستراليا الناس دي بتنام ازاي من العصافير عايز حد يقولي نتصل بريم بقى او خلال فتره تقول لنا بتنام في بيت ازاي العصافير بتعمل ملامها ايه يا رب يكون عصافير حنين على فكرة عندنا اغنيه عصافير النهارده الساعة 7 وربع عندنا عصفور عيد الاليوبي والله وحتبقى الدنيا دي في انا بحط المخد على قربنا من والله يا رب تعدي بكل اخير اصدقاء وصديقاتي بعد قليل حركة ونشاط ودائما نتمنى لكم صحة وسعادة ستة ونص وخمسة زماني يا اسكندرية والحبابي الصغيرين لقاء في نسمع الحدوده مع الساعة سبعكم على طريق السلامة ويا رب الوزن إلا وزن يتعدل وحياة لنا والساعة سبع وثلت في يوم في شهر السنة و وتمانية الى ربع خطوة خطوة مع انسى الدنيا واللقاء بيكم ومعكم على الهوى النهار من تمانية الى تسعة وفترتنا بتقول البيت الكبير او بيت العيلة او البيت القديم به من الحكايات والاسرار التي ما زلنا نتذكرها ونحكيها للابناء والاصدقاء بيوت الجيران كمان بعضها ما يتنسيش والبعض الاخر ربنا يسمحهم بيت أبو فلان أو أم فلان في شارعنا كان دار للمناسبات بحق عشان كده أتذكره أو تتذكرونه أنتم بكل خير هذه هي موضوعات فترتنا النهاردة من تمال يكتسا حني <تصفيق> كلنا طبعا بنحن للبيت القديم بيت الجده او الجده او بيت الاب والام ربنا يرحمهم واللي عايشين يديهم الصحه <تصفيق> لفترتنا لنا لقاءان مع البرامج لقاء بعنوان فلاش والتاني ابتسامة الصباح او بهجة دوتكم مع حنان وجيهان نتمنى لكم فترة سعيدة وما تنسوش مكلمتكم ونحن في انتظاركم من 8 ل 9 على اسكندريه والحنين للبيت القديم تغمر قرار رسواي اشرب وسقيني من العين متلك بيدوب يسمراني يا مهيوب معقول محبوب ومش معقول اللي عايز اقول لكم شريف لو الموزيع جاي مقفل هيخليه غصب عنه شريف يعني له مقدرة بيخلي معاه الكود شكرا يا شريف <تصفيق> وطبعا ما نقدرش ننسى محبوبنا ومهندسنا الجميل طارق عبد العزيز ولا بشؤا يا طارق بس خلاص احمد وهب يا حبيبي يا كل احباب يا خدودك ورد ون يا حبيبي يا خدودك ورد وناب طب الهوى قربك طب الهوى قربك طب راس معقول الله إيه محبوب ومش معقول الله إيه كنان راب رابوا على عين مش رابوا السيني من مش رابوا السيني من العين FM كل صباح راديو سكندريا نشاط وحيوية للأطفال حدوثة وكلام حل يسعد صباحا أخبار من هنا وهناك الضحة الصفية هنا مستنيين. ومن ثمانية الصبح على الهوى معي <تصفيق> اسكندرية 101.1 FM هوانا يرد روحا لسه فتير تشغيل بالك ثانية ابتسم واضحك يلا ولا تشغل بالك ثانية الشمس هتطلع والله وتروح حواليك الدنيا وتروح حواليك الدنيا الحياة كل يوم ليها طعم مختلف لفتها <تصفيق> بلاك روق يومك بابتسامه ف... اسمعنا دايما خليك معانا على النايل سايد بكوس اليكس وعلى تردد 101.1 واحد ام هواه البحري يرد الروح شكل تاني الاسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها نجوارياض صباح الرياضة صباح الرشاقة ما هي مميزات الحياة النشيطة داخل المنزل؟ إن الحياة النشيطة داخل المنزل تكسبك إحساساً داخلياً بالراحة النفسية والشعور بالأمان كما أنها فرصة لأن يراك أطفالك في حالة حركة ونشاط دائمين مما يجعلك قدوة لهم في ممارسة أي نشاط آخر النشاط داخل المنزل يعني القيام بالأعمال المنزلية بدلاً من اللجوء لأي شخص آخر من الأفضل أن تجلس لمشاهدة التلفزيون بدلاً من الاستلقاء أو الاسترخاء اذهب بنفسك لشرب الماء بدلاً من طلب ذلك من شخص آخر كن واقفاً أثناء التحدث في التلفون اكتسب الإطالة لعضلاتك بمحاولة الوصول للأشياء في الأماكن العالية أو البعيدة واكتسب المرونة بالوصول للأشياء التي في مستوى الأرض أشياء بسيطة في حياتنا اليومية لكنها شديدة الأهمية النهاردة معنا كابتن أحمد سلمان بتكمل معا كلامنا وصباح الخير كابتن أحمد صباح الخير يا مدام نجوى. بنتكلم النهاردة عن الجسم المثالي وخلينا نبدأ بالرجل الشكل المثالي بالنسبة للرجل نقدر نلخصه زي والله هو بالنسبة للرجل يفضل دائما ان منطقة الكتف والمنطقة العلوية بالنسبة للرجل من, من الكتف لحد السدر تبقى منطقة عريضة ليست بالعرض الكبير قوي مش تلا تبقى عريضة جامد لكن تبقى عريضة ومفروضة بحيث ان ما يبقاش في اتد ما يبقاش في مثلا انحناء للظهر شوية ففرد منطقة السدر ومنطقه الكتف ده شيء مهم نطلع برضو لمنطقه الرقبة منطقة الرقبة محتاجة تكون مليانة شوية ما تبقاش رفعية. كل الحاجات دي لها تدريبات ننزل بعد كده لتحت البطن تبقى مسحوبة بشكل في معين كده عشان ما يبقاش فيها جناب ما يبقاش فيها اي حاجة ننزل بعد كده على منطقة الارداف تبقى مكونة من عضلات يفضل دايما ان نسبة الدهون ما تتعداش مثلا اللي 10% في كل عضلة ليه؟ لأن الدهون لما بتبقى موجودة بتسبب ترهلات كده شكل مش كويس لكن العضلة بتبقى مشدوده ولما بتشد العضلة بتشد الجلد فده بيؤدي لمنظر كويس لشكل كويس وكذلك بقيت الجسم برضو بعد كده نخشه في منطقه السمانة وبعد كده دي آخر عضلة تقريبا كل منطقة من المناطق اللي حضراتك ذكرتها أكيد لها تدريبات معينة بحيث أن هي تظهر في أفضل صورة لها أكيد طبعا أكيد يعني مثلا لو يعني يفضل دايما أن أنت تبقى ماشي مثلا لو أنت بتلعب فيتنس مش لازم حديد حتى تبدأ تلعب بأوزان جسمك ضغط عقلة تجري مسافات أه تبدأ تنظم نفسك تبدأ تلعب تدريبات كتير قوي في الايروبيكس وكده بحيث ان انت على قد ما تقدر جسمك يبقى في اليونة وفي نفس الوقت بيحرق دهون وفي نفس الوقت لازم, لازم يبقى بيبني عضلات يعني ما تقضيش كل التدريب جري لا يعني خد لي جزء من الجري وخد جزء تاني من فيتنس اللي هو مثلا ايه نط حبل اللي هو مثلا ان انت تعملي ضغط بطن كل الكلام ده والضغط والبطن ليه أشكال مختلفة كتير عشان أستهدف برضو منطقة البنش أو الباي أو التراي أو الكتف كل الكلام ده لازم له طرق فيفضل طبعا أن أنت تبقى دايما مع ترينر مع مدرب هو اللي يديك التعليمات في كل يوم مع كل شروع بنعلم عن صباح جديد من ستة لعشرة الصبح. في صباح إسكندرية على 1.1 واحد فاصلة واحد إف صباحك أحلى هنا الإسكندرية يمل الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والانسان في اسكندريه زمان زمان يا اسكندريه اصدقائي المستمعين اهلا بكم معنا وهذه الجوله الاخباريه القديمة جدا نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من مجلة المنار عام 1899 جريدة أهرام جديدة بالقاهرة جريدة الأهرام هي أقدم الجرائد العربية غير الرسمية في مصر وهي من الشهرة بحيث تستغني عن تقريض مجلتنا الأقل منها انتشارا وإنما نقصد بهذه الكلمات أن نسبت في تاريخيات مجلتنا ما وفق له سعد صاحب جريدة الأهرام الهمام من إنشاء أهرام أخرى في القاهرة مع بقاء أهرام الإسكندرية وقد جعل نسخة العاصمة بحجمها الكبير المعتاد وقيمة الاشتراك السنوي فيها 150 قرش ونسخة الإسكندرية بحجم سائر الجرائد المعتاد وقيمة الاشتراك السنوي فيها 100 قرش على أن يكون الاشتراك في الأهرامين معا 200 قرش فنهنئ سعادته بهذا النجاح الباهر بل بهذه الكرامة وهي أن جريدته قد جاءت بذرية الطيبة بعدما بلغت سن الشيخوخة وقد صدر العدد الأول من نسخة القاهرة في يوم الأربعة الماضي مملوء بالأخبار المفيدة والأراء السياسية فعسى أن يصادف الأهرامان أهرام القاهرة وأهرام الإسكندرية من الإقبال أكثر مما يبذل لها من زيادة الماء رحلة مدرسية لطلبت مدرسة محمد علي هذا الخبر من جرد البصير عام 1942 قام طلب الدبلوم مدرسة محمد علي الصناعية بالإسكندرية برحلة علمية لزيارة المدارس والمعاهد الصناعية وغيرها بمدينة القاهرة وقد صحبهم فيها مدرس قسم الكهرباء الاستاذ حسين أفندي فهمي وقد زاروا بعض المصانع والأماكن الهامة كاستديو مصر للتمثيل والسينما ومدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية وورش الصيانة ومتحف السكك الحديدية وورش الصيانه ومحطه معروف لضغط الهواء كما زاروا معمل ياسين للزجاج وقد شرح لهم مدرسهم ما استعصى عليهم فهمه وعادوا مستفيدين كثيرا من هذه الرحله <تصفيق> 18 مدرسة جديدة بمنطقة الإسكندرية هذا الخبر من جارة البلاغ عام 1955 تقرر بناء 18 مدرسة جديدة بمنطقة الإسكندرية التعليمية وذلك في المدينة وفي الصحراء الغربية وقد شرعت إدارة تفتيش بين الغرب في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا المشروع وذلك توطئة للبدء به في أوائل الشهر المقبل زمان يسكندرية اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد اخراج دعاء حسنية صباح الخير يا كل المستمعين وابتدي يوم جديد شمسو تنور كل طريق السواقين والبياعين والصيادين يسعوا يدوروا القران طلبه ودكاتره ومهندسين <تصفيق> وستات البيوت اللي لسه صاحيين الورد <تصفيق> فتح للسما وسايبها على الخالي كل يوم معاكم من اسكندريه 101.1 FM وفي النهاية ما فيش نهاية الصبح إذاعة اسكندرية هواها يرد روح يوم فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عني هي دي يا فرحه الدنيا دق يا قلبي غني عني دق يا حلاوتها ابتسامتها وعيها رئتها وردة بتفتة يا حلاوتها فرح جديد اتعودنا نقدم لك كل الجديد يا نكون مختلفين واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحية في صباح الخير يا سكندرية. اسمعنا كل يوم من تمانية إلى الصبح على ساد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 واحد فاصل واحد هواء البحر يرد الروح. هنا الإسكندرية. حدوته نسمع حدوته حدوته هايدين حدوته بدلنا يا أبلاء حدوته يو يو يو يو يو هذي بخلوين أصدقاء الحدوته حكايتنا النهاردة عن ولد اسمه هايسام كان جميل جدا لكن كان فيه عيب واحد إيه هو تعالوا نعرف يا عمري يا عمري إيه هايسام بص شايف الولد اللي ماشي هناك ده بص بيمشي ازاي ده بيعرج شفت الرجل اللي ده هناك ده شايفه شكله عامل ازاي هو ده يا أصدقائي عيب هاي سموا أصحابه انه لو شفت في الأوراجل أو ست في حاجة مش طبعية يضحك عليه ويزخر منه تعال يا عمر نروح من الشارع ده ليه يعني قصه طريق مختصر كده انا اكتشفته ماشي يا سيدي يلا بينا بص يا عمر شوف الراجل العجوز اللي ماشي هناك ده بص <تصفيق> يحرب ايده وراسه بشريقة غريبة <تصفيق> تيجي نخوفه تيجي نخوفه يا عزم ازاي يعني ازاي انا معي صاروخ لعبة هولعه وارمي عليه فيتفجعه فكره حلو <تصفيق> يلا يلا اهو اهو اهو اهو عيني اهو عيني اهو عيني ويجري يا اصدقائي عمر من خوفه ويسيب هيثم بعد ما الصاروخ فرقع جنب عينه اللي بدأ تنزل اه يا, يا ما تخافش يا ابني ما تخافش استنى كده يا تاكس تاكس عارفين يا اصدقاء الراجل العجوز اخذ هيسم ونقروا للمستشفى واتصل باهله كمان عشان يقولوا الحمد لله يا هيسم عينك ما حصلش فيها حاجة جرح ساطحي بسيط عشان تبطل تلعب بالسواريخ الحمد لله يا بابا الحمد لله مالك لك يا هيسم حزين ليه احمد ربنا ده ربنا نجاك أصلي يا بابا أنا وعمرة عملنا حاجة, حاجة وحشة قوي عملتوا إيه؟ كنا عايزين نخد الراجل العجوز وفرق عيسره جنبه ما حول كده؟ كويس أنك عارف أنها حاجة وحشة واللي حصل ده يخليك تتعلم منه حاجات كتيرة قوي زي إيه بابا؟ أولا الصداقة مش لعب وضحك مع بعض وبس. الصديق الصح يساعد صديقه على فعل الخير مش يساعدوا على الشر عندك حق يا بابا عمري كان معي على الناس وعمره ما قال لي إننا بنعمل غلط أبدا وكمان جي لما عيني تعورت وما ساعدنيش تاني حاجة تتعلمها من اللي عمله الراجل العجوز ده هو رد السيئة بالحسنة الراجل ده رغم إنك كت تريقت عليه إلا إنه ساعدك ووقف معاك بالرغم إنك أسأت لي لكن هو احسن اليك ايوه صحيح وكمان تتعلم اللي حصل ده انك لازم تحترم الاخرين مهما كانت عيوبه ايوه لو كان حصل لي حاجة في عيني لقدر الله كنت اكيد هزعل لو حد التريع عليك صحيح بص يا هيسم اول ما نخرج من المستشفى هنروح نزور الراجل ده اللي انقذك هو سابع عنوانه هنا في المستشفى وكمان لازم تعتذره طبعا طبعا لازم اعتذلو وكمان اشكرو لانه انقذني ياه درس كان صعب قوي بس انا تعلمت منه ان يحترم جميع الناس وما من اي حد مهما كان حتى نلتقي اصدقائي لكم ارقة تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين اخرجت حلقة اليوم آمال صادر في يا حبايبي حدوتا توتا توتا توتا توتا في يا حبايبي حدوتا حدوتا العطف الرئيوهان الهاني لما نشيك من تحت التوتا توتا توتا توتا هنا الإسكنرية عزيزي المستمع بنواعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك يسعد صباح. صباح يا جميل يا جميل صباح اعداد دعاء اعتيئة تقديم جيهان شكري عزيزي المستمع يسعد صباحا حبيبي صباح الخير صباحك ورد خلينا نبدا حلقتنا ونقول قلوب المحبين دائما تدعو بالخير فادعو لغيرك بالخير يكون لك الخير كله صباح الجنه <تصفيق> في كل مكان مفيش اوحش من احساس القفله ناحيه حد كان قريب منك احساس يخليك ملكش نفس حتى تبص في وشه ولا تدخل معاه في اي نقاش او كلام بعد ما كان هو الشخص اللي كنت ما بترتاحش غير في الكلام معاه احساس صعب قوي وغريب ان يحصل بينك وبين حد كان غالي وكان واخد مكانة لا يستحقها وما كانش يحلم بيها انت ممكن تعلم الناس اي حاجة في الدنيا معادة الجدعنة والاحساس والاصول والسوء. دي حاجات بتبقى في الدم ما ينفعش فيها تعليم مش هينفع تعلم حد يبقى جدع وابن اصول <تصفيق> على لو يوم او على ايه يوم عدك او, على إيه لو أو وصلنا لاخر فقره في حلقتنا وهي رساله يسعد صباحك واللي عايزين نقول فيها لو مش قادر تعلم الناس حاجه حلوة علمها لنفسك ويمكن هم يتعلموها منك خليك انت الجدع خليك الشخص الحلو المبتسم اللي الناس بتحلم بيه خليك قادر على المسامحة والمغفرة حب حياتك ونفسك واللي حواليك وحب يومك اللي بيبتديه ويسعي صباحكم جميعا صباحك دحكة بتسكر ساعتي الجاية من يومي صباحك عنب تختار ليك بيزو الحلوة في اللوح يسعد صباحك الإسكندرية تقدم؟ وبعدين بقى الطريق زحمه عربيتي شخنك المؤشر عد العلامة عندنا لك حلول كتير؟ في طريق السلام <تصفيق> عزيزي المستمع صباح الخير <تصفيق> عزيزي المستمعين ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق ومعا بنتمنى لك السلام <تصفيق> عزيزي مستمعي إذاعة الأسكندرية يتحدث الكثيرون أثناء عمليات الصيانة الدورية للسيارات عن قطع الغيار هل قطع الغيار الموجودة في السيارة هي قطع غيار أصلية أم هي قطع غيار مقلدة أم هي قطع غيار عالية الجودة أو كما يسمى في السوق المصري بالهايكبي أو النسخة يعني التي تضاهي النسخة الأصلية عندما نتحدث عن صيانة السيارات نتحدث عن مكالات السيارات والشركات الأم في العالم أجمع التي تقوم بتصدير السيارات بجودة عالية بقطع غيار أصلية حتى تضمن شيئين هامين للغاية أول شيء تتحدث عنه كل الشركات هو الكواليتي أو الجودة ونتحدث أيضا عن السلامة أو الأمان على الطرق تعد السلامة من أهم المنظومات المتبعة على في جميع أنحاء العالم ونتحدث هنا على سبيل المثال الحصر عن سير الموتور او سير التايمينج أو السير الذي يربط عمود الكامات مع عمود الكرانك ويقوم بتحريك المحرك وعمل جميع اشواطه الأربعة من شوط السحب والضغط والاشتعال والعادم عبارة عن منظومة متزمنة جيدا تجمع ما بين عمود الكاما وعمود الكرانك ومجموعة السبابات التي تعمل على ادخال البنزين وحدوث انفجار من شمعة الاشتعال او البوجي كما نسميه وعليه لو تم تركيب سير الماكينة او سير الموتور بطريقة خطأ او هو سير ليس على الجودة العالية التي تصنعها الشركة المصنعة تكون هناك بعض المشاكل لا الكثير من المشاكل لانه قطعه يتسبب في تدمير الموتور وده بيعمل لنا مشاكل في التكلفة بتاعت الاصلاح فدي بتعد من عوامل السلامة تركيب بوجي غير اصلي يتسبب في وجود تقطيع في الموتور تركيب فلتر هواء غير أصلي تكون المسامات الموجودة في فلتر الهواء والتي تمرر الهواء أو الأتربة أو معدل الأتربة الذي يمر من الهواء الجوي إلى الموتور يكون بسيط جدا لا طبعا احنا ما يكون عندنا الفلتر الهواء مش كويس أو غير مطابق للمواصفات احنا بنقيس بالبرتكل بالمليون يعني جزء بير جزء الكل مليون جزء من الهواء الأتربة ده بتعدي فيه فطبعا لو هو مش أصلي هي لنا مشكلة كبيرة تيل الفرامل لو مش أصلي يعمل لنا يعمل لنا أصوات عالية جدا ويعمل زي الإزاز فما مدناء القوة الفرمالية بتاعتنا وحشة جدا على الطريق يبقى احنا هنا بيهمنا لو ركبنا أجزاء ميكانيكية في العربية بتاعتنا لازم نهتمن كل هذه القطع هي قطع غيار أصلية طبقا لتعليمات الشركة الأم ولذلك نضمن لكم السلامة على طريق السلامة في إذاعة الإسكندرية <تصفيق م Hamilton> طريق السلامة مع أمان درويش بحبة وانزل بحر المحبة واسكن حضي الأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين حكاياتك يا سيزينيا حواديت وناس ودنيا في حوارس كندرية وليالي المنشدين واما Siyad, yta'ad fi mara, wa jana wal سابع في الإسكندرية إلى موجز الانباء تابع حرره أحمد درويش يقره أحمد وهبة مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد في ختام اجتماعهم أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية فضلا عن ضرورة امتناع كافة الأطراف في سد النهضة عن اتخاذ أي اجراءات أحادية مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يعلن عددا من القرارات عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل ويعلن فتح دور العبادة لإداء الصلوات الجماعية اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية مع استمرار غلق المنتزهات والشواطئ العامة والحضائق يحافظ البحيرة هشام أمنى يؤكد على استمرار المرور الدوري على الشركات والمصانع للاطمئنان على انتظام العمل والإنتاج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مدرية الشؤون الصحية بالاسكندرية تعلن عن المشاركة في حملة متابعة وعلاج الامراض المزمنة على مستوى الجمهورية من خلال 17 موقع سابت وثلاث نقاط عيادات منطق متنقلة موسيقى المركزية للسياحة والمصائف بالاسكندرية تعلن عن طرح عمليات استغلال الشواطئ في مزايدة علنية بنظام حق الانتفاع بدءا من الثلاثاء الموافق السابع من شهر يوليو القادم <تصفيق> تقص اليوم إن شاء الله معتادل النهار لطيف ليلا مع وجود شطورة مائية خلال ساعات الصباح درجه الحراره العظمى 29 الصغرى 20 متوسط الرطوبه 75% بالمئة، وللصيادين في منطقه المدا 50 كم داخل البحر الرياح السطحيه شماليه الى شماليه غربيه معتدله تنشط احيانا سرعتها من عشرين إلى 45 كيلو كيلومتر في الساعة مدى الرؤيه من 7 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى 2 البحر خفيف إلى معتدل ومناسب لعمليات الصيد والملاحة من الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء شكرا لكم تعرف بودور؟ مر عليك اسم سهير حد حكالك مأساة ميار. ذو بناتنا اللي تقتلوا أيوة تقتلوا على إيد داية أو ممرض أو دكتور لما أهليهم سلموهم بنفسهم للموت علشان يختنوهم. رغم إن لا دين ولا طب ولا قانون بيقول الكلام ده إياك تأذي أغلى ما عندك وانت فاكر إنك بتأمنها ميها من الختان برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث لمشورة الطفل اتصل على 16-30 مكتب شكاوى المرأة اتصل على 15, -15. خمسة إرشاد مع شهد حلمي أخي المزارع صباح الخير وأهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد أخي المزارع محصول القطن من المحاصيل الألهمة والرئيسية وقد نشدنا الإخوة المزارعين بضرورة الإسراء والانتهاء من كافة العمليات الزراعية حماية للمحصول من الإصابة بالأفات اليوم معنا دكتور محمد الشربيني أخصائي القطن بمدريت الزراعة بمحافظة البحيرة وأنا تعرف منه على أهم العمليات الزراعية الواجبة على زراعة القطن خلال هذا الوقت طبعاً هذا الوقت بنمر من مرحلة خطيرة من مراحل محصول القطن في توصيات فنية بنوطح المزرعين خلال شهر يونيو اللي احنا فيه الوقت حالياً آه. آه وليه منها طبعا سرعه الانتمام من الخس في الزراعات المتاخره ومخلي الخس على اقوى نباتين احنا حاليا بنكلم الزراعات اللي هي البذريه او زراعات اللي زرعت في ميعادها المناسب والزراعات المتاخره تمام حضرتك تمام الزراعات هاي. اللي زرعت في ميعادها المناسب بنقول ايه الاول يا اللي زرعت في ميعاد المناسب في حاجه عندنا طبعا العزي العفيك ده ثلاث مرات خربشه قبل الريه الاولى اللي هي المحيه وتفويض قبل الراية الثانية أخرى قبل الراية الثالثة على الترتيب يعني كده دي برضو توصية في توصية كمان اللي هي التسميد التسميد عندنا نسمت فدان اللوتن بثلاث ثلاث شكاير يوري أو أربع شكاير نطراء وده بنضيفهم على دفعتين أول دفعة بعد الخاف اللي هي بعضرات المحياة وثاني جرفه بعدها ايه ب 25 يوم بعدها بالفترة دي ايوه في برضو عندنا توصية مهمة اللي هي دلوقتي حاليا اللي هي مداومه تتبع المصايد الورقيه والمائيه وتغيير الكبسولات كل اسبوعين ده بالنسبه لي ده دي طبعا المكافحة عشان المصايد اللي بتبقى في حقوق الجد دي لازما ان هي تكشف واللي بعيش منها نجمة إن نشوف نغير الكبسولات بتاعتها ونشوف عدد الحشرات وكده عشان ده بديني مؤشر بالمكافحة والحباط اللي عندي موجودة فيها والحباط وعلى اساسها أنا حرش او مش حرش افحكارها في ازاي كمان برضو في حاجة من الرش ضد المان ضد حجرة المان والتريبس بخصوصا في الحقول المجاورة لزرعات الزرع الشامية يعني لو انا عندي اه يعني لو الروطن مجاور للدرع فانا ايه اخلي بالي اكتر كمان في برضو من التوصيل جدا اللي هي الراي كل أسبوعين بالحوال يعني دلوقت لازم نروي القطن دلوقت العالين بالحوال ما روهوش كده غمر أو زي بعض المزاعين ما بقول كده من من دماغ الأرض لا لازم نروي بالحوال وكمان نتجنب الراي وقت الزهيرة و... ومراحي ان اثناء الرأي عدم تغطيب ظهر المساطب بالمياه يعني دوبك بس المشي المياه في نجار في... المياه كده بخ في الارض غير المجار المياه, المياه. أو... آه. أو... أو... او زي ما بيسميه الفلاح الجلبيه بتاع المساطبه تمام بحيث ان انا ما خليه ظهر المساطبه المصاب... ي... يوصله م... اي ناشع المياه يعني عشان ما تأثرش بعد كده كل اجتبابنا تمام... ده طيب مم. كل كلامنا ده طبعا للزراعات البدرية بالضبط عضري ما قلناش بالزبط. حاجة لسه خالص الزراعات المتأخرة الزراعات المتأخرة دي اه اهم حاجة فيها ان احنا سرعة الانتهاء من الخف اللي هتأخرنا خالص ده لازم ان احنا ننتهي من الخف وخف ده على الاقوى نباتي. كمان اهم حاجة بالانتهاء من الخفرة ان احنا ما, ما نغليش في اضافة الشماد الأزود لان ده طبعا حي حيوصلنا لظاهرة الهاج الخضري وزهرات لهذه الخضر دي إحنا مش عايزين، إحنا مش عايزين نوصله لها يعني. ااا طبعاً يفهم إن إحنا مش عايزين هياك الخضر على حساب النمو السامي، أيوة. على حساب النمو السامر، وده اللي إحنا برضو وضحناه لأخوانا المزارعين في الندوات اللي إحنا عملناها الأسبوع اللي فات في ست مراكز. فين؟ عملناهم عملتوها فين؟ دي كانت في مركز أبو عمص، و... ومركز كفر الدوار، ومركز المحمدي، ومركز الدلنجات، ومركز إدكو. ااا دي الأماكن اللي فيها أكبر من من الأرض عندنا في البحيرة. بالضبط حضرتك دي المساحات اللي هي اللي هي اللي هي فانيسة كبيرة من أضرات مصنع الجود واحنا الحمد لله عطينا المساعد المساعد بتاعنا ثمنتاشر ألف وصلنا دلوقتي حليل واحد وعشرين ألف وأزيد يعني بعدين لكل المزارعين استنونا بكرة خليكو فاكرين خمسة إرشاد واحد فاصل واحد اف ام من اسكندرية من يوم من البحيرة خمسة وتسعين فاصل تسعة اف أم وفي كل مكان على مايل باكوس أليكزوندريا 11 844 بتقداري يبقي المسافة وبعدها يبقي الحياة وما بعدها يبقي الشوارع كلها هواها يرد الروح تدوم You can't call me a وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك كان مثل طاقه الدوده ما وجناحتو متكي وتهدى بالارض وقال بدي امشي وما في مثل طاقه الدوده ما وجناحتو متكي وتهدا بالارض وقال بدي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 قال لي فرفضها الزمان عصفور طلم الشفاق وقال لي هنونون خبيني عندك خبيني تاخدك يا نا خبيني عندك خبيني تاخدك يا The sun is shining, it's coming out. It's coming out, the sky is shining. Waves of freedom, I'm not afraid. I'm not afraid, the sun is shining, it's coming out. It's coming out, the sky is shining. Waves of freedom, I'm I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm سوا قلت له I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm من I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm O Ali, I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. كل يوم ليها طعم مختلف <متشفت> روى يومك بابتسامة <أجبب> <متشفت> اسمعنا دايما خليك معنا على بنايل سايد بكوس أليكس وعلى تردد 101.1 واحد واحد أفقاً هواها البحري يرد الروح سحر سكندراني شكل تاني الاسكندريه زمان من كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس معلومة تهمك وتهمنا سابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان وثابت حاجة واضحة وزهره مهما يعدي بيها زمان في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة إبراهيم عبدالعزيز أماني أبو الصعود بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 24 يوليو. عام 854 وفاة القاضي الكبير أحمد ابن داود أحد أعلام الفكر في الخلافة العباسية. عام 1839 نشوب معركة بين دولة الخلافة العثمانية ومحمد علي باشا ولي مصر. انتهت بهزيمة العثمانيين وأصبح الطريق مفتوحا أمام إبراهيم ابن محمد علي للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة، لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون تحقيق ذلك. عام 1906 انعقاد محكمة حادثة دونشواي في سراي مديرية شبين الكوم عام 1910 اليابان تغزو شبه الجزيرة الكورية وتحتلها عام 1949 استقالت رئيس الحكومة المصرية علي ماهر عام 1949 بدأ الاتحاد السوفيتي حصار برلين وبدأ الجسر الجوي الغربي لها لإنقاذها وقد انتهى الحصار بتقسيم المدينة إلى شرقية وغربية عام 1961 الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم يعلن ان الكويت جزءا لا يتجزأ من العراق في يوم في شهر في سنة My beloved, oh, my اسكندريه بيا واحد فاصلة واحد fm. نسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. في الراديو اسكندرية حوالنا كنت انا مخبى نور حب قايد ونور والدزايد واحس بكياني كأنك بقالي و انك شريين بفرخ قلبي عشان بتعاتبني وخايف علي في كلامك بنور حب ونار بحس في حب قايد ونار زايد سعور يا حبيبي دي قروري وانا بشعوري بحبك بحبك سعور يا حبيبي دي قروري وانا بشعوري لا حبك بحبك كده كده زي ما سببك بغيرك عليها هو عتابك بشكك وظنك هو شبابك ده اهريق حياتي وترضي جنونك قلبي وعوضتي وجميع احساساتي تشوفه عيونك أحب في شعرك من ده اهريق حياتي وترضي جنونك قلبي وعوضتي وجميع احساساتي تشوفه عيونك يسعدني تسالني احب تشاركني دق حياتي وتردي زنونك قلبي وعوضلك وجميع احساساتي تشوفهم عيونك احب تشاركني دق حياتي وتردي زنونك قلبي وعوضلك وجميع احساساتي تشوفهم عيونك طول يا حبيبي بيدي غروري ونفس شعوري ما بحبك بحبك شعور يا حبيبي بيدي غروري ونفس شعوري بحبك بحبك كده كده زي ما انا بحبك بحبك كده كده زي ما انت بغيرتك عليا بیشک کوزان من وسایر شهربک بی غرتك علیه و اسویت عایت بک بیشک في كل صباح جديد حبيبي اتعودنا نقدم لك كل الجديد يا اتعودنا نكون مختلفين ايوه واخترنا نكون متميزين صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحية في صباح الخير يا اسكندريه الفرحه عالكاسه وخلي اسمعنا كل يوم من 8 إلى 9 الصبح على نايل ساد بكوس أليكس وعلى فاصل 101.1 أفئم هواها البحري يرد الروح الاسكندرية تقدم خطوة بخطوة بنمشيها فوق الصعب بنعديها والأمية بنمحيها علشان بلدنا بنبنيها خطوة بخطوة كل خطوة نخدها نحلم بخطوة تاني بنقرب لي بكرة ودايماً خطوة بخطوة خطوة مع خطوة الفرتيتي فاروق, فاروق وصبري عبدالغاني كل حلم كبير بتبقى وما فيش حاجة تقدر الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية أهلاً ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري ألا وهي قضية الأمية عون إبراهيم صبر المدرسة الرياضية مدرسة الحرامين الابتدائية عون بالنسبة لي انتحاقت بالدورة التدريبية أسبابها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم والله السبب الرئيسي أن أنا حاليا نشهة الرياضي في المدرسة وخلال النشط الصيفي أنا بكون بالاستعداد العمل فصول محو المياه لخدمة أهل المنطقة اللي موجودة حوالين المدرسة. يعني تستثمر فصل الصيف في في هذا المجال؟ أيوة نشاط الصيف يعني داخل نشاط رياضي ونشاط الثقافي والاجتماعي بالنسبة لنشاط تربية ذي في المدرسة. باستعرض كمان نشاط الـ محو المياه وتعليم المواطنين اللي حوالين المدرسة في الحرمين بإذن الله المنطقه انت من خلال تجربتك يعني عرفت ان المنطقه دي محتاجه لفصول محو اميه في اميه طبعًا, طبعا طبعا المنطقه اولا من منطقه شعبيه ومنطقه كمدفيه والاهالي معظمهم في المنطقه هناك من هما محدود الدخل وينقسم كمان المهارات اللي هي الاوليه او يعني هو نوع من الجذب لل للالتحاق بالفصول وأيضا المشاركة في أمشاط مختلفة داخل المدارس. تمام تمام. بالإضافة لكده كمان ال يعني لو استخدموا المدارس في محول ومياه عتكون ليها أكبر الأثر. يعني الهيئة هنا هي تعلم الكبار. بتغفل عن الدور ده من الدراسة المدارس، موجود فيها سبورات تبشير مدرسين، فضل بس اللي هم الدارسين مدرسين، يعني يعني كل العملية التعلمية كلها موجودة موجودة، لكن فضل مين فضل الدارسين ممكن نستخدمه خلال الشتاء الصيفي أحسن استخدام، ممكن نفرغ خلال الشتاء الصيفي أكتر من يعني الفصل له خمسين في عشرين فصل حوالي ألف متعلم جديد خلال مطار، ممكن يعني يعني خلال ثلاثة شهور دول أكتر من ثلاثة آلاف. يبقى الهيئه استفادت والمدرسين استفادوا كمان يعني كل مدرس كمان عايز يزيد الدخل بتاعه والاهالي استفاد اكتر وممكن الانشطه ممكن نزود خلال التعليم انشطه كمان ممكن نزيد عائد على هالي لأ هالي هلا نكون سنوات عباد فعله المدارس الحرامية بالذات ليه المدارس بدهوش التعليم ومحو الأمية بجانب التصادي تعلموهم مهنة حرفه تمام أوه. والله حضرتك بالنسبة للمدرسة وبالنسبة للتربية والتعليم تقريباً الأنشطة الاقتصادية داخل المدرس ممنوعة لأن يبدوا على الصد وده غلط تقريباً على التربة في التربية والتعليم لكن ممكن خارج المدرسة ممكن يتم فيها ممكن, هال... ممكن ممكن نحن نعلمهم حاجة زي كده على داخل المدرسة ممكن نعلمه أنشطة اقتصادية يعني حضرتك برضو بالنسبة للمدرسة ودورها في مجال ان اصلا الطلبة والطلبات ما تسربوش من التعليم يمكن ان دولة احنا نقدر نسد منابع الامية من خلال هذا الموضوع دورك و ايه دولة المدرسة ان هي بتزود الوعي الوعي لدى الجماهير ولدى, ولدى الوعي الأهالي باهمية التعليم ودور التعليم في في خدمة المجتمع نحبب الأولاد في التعليم ما نخوفهمش تمام تمام وعليم لهم الأولاد اللي أهاليهم يقبلين على التعليم بالطبع وبالتالي هم كمان يكونوا مقبلين أكتر على التعليم وبلغ عراضين العيل يكون فيه في ألفة بينه وبين المدرسة ما كونش الوالد فيه وفور بين المدرسة هو ده بالله إحنا نحو نوصله حاليا وحو ألغبط التربية رضية ده حاجة زي كده أن المدوات حاليا بفضل الله سبحانه وتعالى ب... ب... عندهم قبل كبير على المدرسة عشان ييجوا ي... يمارسوا الشطر ريابية في داخل المدرسة خطوة بخطوة كل حلم كبير بتبقى اللي, دايماً اللي وما حاجة عزيز المستمع فتح الرجل اذاعه الاسكندريه اضحك اضحك وفرفش انسى الدنيا والله نقضي 5 دقائق في انسى الدنيا الله العظيم يا نسد الدنيا ورا بالك نسد الدنيا ورا يحبلك. ويا تفكر في اللي جرى لك، ويا تفكر في اللي جرى. نسد الدنيا، نسد الدنيا، نسد الدنيا. نسد الدنيا. مع تحيات دعاء حسني عليك إنك وإنت ما شاء الله عليك. طلحة الشوكة. شفت الشوكة دي إيه دي بقى دي سر بس ما اللي. فضل ربنا معاك <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مش فيها. تصفح> يا ساتي يا الله ساتي يا رب كل ده عملتوا بيكتب فيك التخلير بتاع المخابرات بتاع المخابرات التعالي بفضل باشي باشي ده مش خير ده التوزيع الموسيقي بتاعه لونه كده بيكتب النوتة تحت اللحاف ما تقولش بقى وتسوح من العالم بفضل باشي صعيدي <تصفيق> صعيدي دخل على قريب وقال له الحق وققت له جلطة في المخ <تصفيق> رد قريب وقال له المخ ده جاله له منه <تصفيق> والله عبقاري عبقاري بكل المقاييس والله العظيم لحم اكتفنا من صوتك ما شاء الله يا باشا عليك شفت نعم شفت يا عم روح روح بقى روح بقى يا راجل انت هو قال حاجه يا جدعان ده لسه هيقول لك اوسخ كلام بس انت مستعجل ليه اتفضل يا باشا اتفضل يا ست اللوز ربنا يكلمنا معاك يا في الليله اللي مش فايته دي حسنين ومحمد يروحوا امريكا شوف انت بقى لما و ومحمد يروحوا امريكا حسنين ومحمدين سكنوا في اعماره في الدور المية وعشرين اصره بيشغل بواب بتاع اعماره فيغني تحته اي حد ينزل سبب بتاعه حسنين ومحمدين روحوا له الاسنصير عطلا <تحدث> بعد ما تلعب دور الأول تلعب الثاني <تصفيق> بعد ما تلعب الثاني <تصفيق> بعد ما تلعب الرابع <تصفيق> لا, حل لا, حل سنة لا حل بعد ما تلعو <تصفيق> <تصفيق> الراوس دي الشناوله بعد يا طلعوا السابع يا باشا متى؟ امتى هتنزلوا ولا هتعلقوا عندكم وقت انا عندي عقبه ثانيه فيها عمرتين اطول من دي بقول لك ايه نط السلالم عشان ليلتك تعدي بس ده اللي انا عايزه بس بعد ما طلعوا العاشر نزلوا التاسع اعمل نبت فوق مش لتحت ده لك فيه يا شلاق لو نجرالك وصلوا للدور ال 19 الحمد لله وصلنا حسنين قال محمدين في خبرين واحد حلو ودا وحش قالوا له الحلو في الاول قالوا له فضل لنا دور ونوصل شقتنا قالوا الخبر الوحش قالوا له العمارة دي مش بتاعة انسى الدنيا انت مش كنت معنا هنا ولا انسى الدنيا مع تحيات دعاء حسنين حلوة الدنيا زي السكر اضحك اضحك اضحك اضحك اضحك صباح الخير يا كل المستمعين وابتدي يوم جديد شمسه تنور كل طريق السواقين والبياعين والصيادين يسعوا <تصفيق> يدوروا ومهندسين وستات البيوت اللي لسه صاحيين الورد فتح للسما وسيبعى على الخالي المعين كل يوم معاكم من اسكندرية 101.1 FM وفي النهاية ما فيش نهاية الصبح دايماً بداية إذاعة اسكندرية هواها يرد روح يوم التالي عديدة بالعاتل نسرح مع حلمنا والساكل ثامنه في الاسكندريه ويبدأ اللقاء صباح الصباح يلا بينا ويلا يلا <تصفيق> ما <تصفيق> في الصباح متجمعين يا صباح الخير يا اللي معانا يا دي معانا اسكندريه حلوه والله اسكندريه يا صباح الخير يا اسكندريه صباح Ah, hey. Okay. زمان كان الزمان يأسى علينا وحن برضو ده الوقت فايت شو خد كل وردة ولا سبش وردة من كم سنة بيتنا الكبير كان هنا بيضمنا كده كلنا ويا المكان ده يملانا فرح واي جرح ييجي ندينا هو ويدوينا من غير ما نحتاج المساعدة يحكي معانا ويقول لنا أحلى الكلام عن حبنا خلى القلوب دقتها واحده خلى القلوب دقتها وحدة لو ترجع لو نرجع حب السنين نلقى أنين جاي مرتين يوجعنا بكرة ويا النهاردة ننده رجعنا نلقى وجعنا فاضل هنا في قلبنا ومين بيسمع لما ننده واللي جمعنا بحر دموعنا لحظة ودعنا واللي هي دنيا سبتينا ضعنا ويا الزمن ده حتى الحنين يأسى كمان خلى الأمان من الزمان والفرح كله فات وعدة بتنا شرينا وإحنا اللي بعنا ومن نضعنا لما انخدعنا وعلى ضاع الأرض شهدة راح من ايدينا لما بعدنا وليه ملمنا على زمننا كان لقلوبنا بالبعد ترضى لبس روحنا جبنا جراحنا لبس روحنا جبنا جراحنا الله يجزينا يسمحنا احنا قلنا لروحنا قلوبنا جمدة وتاهب بيناتاهب لا يلينا لا يلينا وقلنا نرسي نرسي على مجد وتهب بيناتاهب لا يلينا لا يلينا وقلنا نرسي نرسي على مجد نشيله وأدينا من she في ليله من ليالي سمع أمه بتطلب من جارتهم شوية ملح فقال لها يا أمي لماذا تطلبين منهم الملح وأنا بالأمس احضرت لكم كيس كبير من الملح قالت له يا ولدي لأنهم دايما بيطلبوا من عندنا أشياء وهم فقراء حبيت أني أطلب منهم شيء بسيط حتى لا يكلفهم وأنا اصلا لست بحاجة له لكنني أحبب أن أشعرهم أنني أيضا مثلهم أحتاج لهم لكي أسهل عليهم أن يطلبوا أي شيء يحتاجونه من عندنا وما يخجلوش شكرا لهذه الأم التي كتبت وقالت كلمات تكتب بماء الذهب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 كان يزور امه في دار المسنين كل فترة وفي احدى المرات جاءته مكالمة من دار المسنين تخبره بان امه تحتضر فذهب الابن مسرعا كي يرى امه قبل ان تغادر الحياة فسألها ماذا تريدين ان افعل لك يا امه قالت الام اتمنى منك أن تضع مراوح في هذه الدار لأنه لا يوجد لديهم مراوح وأن تضع ثلاجات للطعام الجيد فكم نمت من غير أكل فرد الابن بالنهاش الآن يا اماه تطلبين هذه الأشياء وانت تحتضرين لماذا لم تشتكي من قبل ردت الأم بحزن لقد تأقلمت أنا مع الحر لكني أخشى عليك أنت ألا تتأقلم عليهما عندما يأتي بك ابناؤك إلى هنا في الكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت. فكما تدين تدان شكرا لهذه الأم التي علمت هذا الابن العاق كيف سيواجه الحياة بدونها <تصفيق> والمس ولا بعد دي ضم ولا بعد دي احساس صباح الحنين يا صباح الدهب والمس ولا بعد دي ضم ولا بعد دي احساس كامت نهارة بيض على شعرك الأبيض ياميك نهار أبيض على شعرك الأبيض هل ألاقي الأبيض من أهلك في أغلق <تصفيق> الناس أمي أمي مالوش لزوم الطبطبة اللي جات بعد التعافي ولا ليها لزوم الرأفة والرحمة اللي وصلتنا بعد ما خلص الوجع ولا ليها قيمه اللي حصلت بعد صراع كبير مع الحزن ولا له لزوم اصطناع الدفء لقلب شبع من البرد والتكتكه ولا له لزوم اهتمامك او اهتمامك بعد ما خلصت معركتي مع نفسي ملوش لزوم سؤالك وعلاجك بعد شفائي ولا له لزوم انك تحاول تثبت لي انك معايا وجنبي وتحاول تسندني بعد ما وقفت وسندت نفسي بنفسي التأجيلات هي احدى كوارث الدنيا زيها زي إهداء الورد على قبر الميت لا الميت شافك ولا شاف الورد ولا حس بوجودك حوالين مقبرته من الأساس الإحساس اللي ما يجيش في وقته مالوش لزوم ولا عوزة الاهتمام لو ما حصلش وقت ما كنت محتاج لك وفره لنفسك عشان فعلا ضاعت قيمته الطبطبه لو ما جتش وقت الضعف والاحتياج ملهاش طعم ولا اهميه الخوف والقلق وانك تسبق الظروف عشان تبقى معايا وفي ظهري لو ما حصلش وقت الشدة ملوش معنى ولا ليه فايده في حاجات لو ما حصلتش في وقتها اصبحت لا تسمن ولا تغني من جوا يا غار العزيز ممنوع تهملني لازم حسك طول عم بتحبني ممنوع تهملني لازم حسك طول عم بتحبني عدي ع طول بد تحس زيادي بالحب دائما نلتقي فاهلا بكم اصدقائي اينما كنتم ومعي انا مريد اهتمام ما انا بكل الحب معكم في صباح اليوم طارق وشريف أحمد جرية حمودة مستمعين الكرام البيت الكبير أو بيت العيلة أو البيت القديم به من الحكايات والأسرار التي ما زلنا نتذكرها ونحكيها للأبناء والأصدقاء بيوت الجيران كمان بعضها ما يتنسيش والبعض الآخر ربنا يسمحكم بيت أبو فلان أو أم فلان في شارعنا كان دار دايما للمناسبات عشان كده أتذكره بكل الخير. أهلا بيبالأصدقاء المستمعين للإشتراك معنا في فترتنا صباح الخير يا سكندريه وأول هذه المداخلات يطر مين معنا وعايز يقول أي. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا صدق أحمد. صباح الفل. عافاكم أميمة. أهلا بك يا أميمة. صباح الخير لكل المستمعين أعزائي ويالله كده يكون يوم مشج عليكم جميعا يا رب. إن شاء الله رب العالمين. أولاً يا استاذ أحمد أنا سعيد جداً على الكلمات اللي حضرتك قلتها من دقيقه الله يكرمك ان فعلا الاهتمام عمره بيتطلب ولو اتطلب وجي بعد منها ما بيكونش لأي طعم م. ولو ما كانش في وقت الاحتياج بعد كده بيكون مجرد ذكره يعني ربنا دائماً يجي على الناس كلها تبقى مع بعضها في وقت الاحتياج اللي هو وقت الشده اللي هو ده بيبقى بعد كده هو ده اللي بيكون لي بعد كده في تعامل الناس مع بعضها امم هي بقى موضوعنا النهاردة بقى عن بيت الآيلة أو لميت الآيلة أنا أحكي لك عن حاجتين سرائين يعني. بيت الآيلة عندنا وعن بيت جراننا كان بيت الآيلة عندنا كان والدي عليه رحمة الله كان هو يعني ابن الصغير لأخوات كلهم م. فكان الكل بيجي حتى عندنا مثلا من قريبنا من السلحين من الصعيد من أي حسة لازم يجوا عندنا البيت يتغذي ده كان الأساس فكانت والدتي ربنا يجيها الصحة والعافية بدل ما تعمل مثلا أكل في صغيرة صغيره لا تعمل حله كبيره قد كده مربيه بقى فراخ وكلامين ده وكده فكنت اقعد اقولها ماما انتي بتاكلي كتير قوي ليه تقولي لا عشان احنا هنا البيتنا لازم اللي يعدي من هنا ولا هنا لازم يعدي علينا ما ينفعش البيت يبقى فاضي فكنت يعني الحاجات دي فعلا بتخلي الواحد ساعه يكون دايما متاهب ان ما في حد عنده حتى في عصرنا ده ممكن ما حدش يجي بسرعه عشان التليفونات بس بالواحد عنده حاجه في الثلاجه حاجات جاهزه بحيث ان هو يقدر يعني يكرم الضيف لما فيه. إيه وقتها كانت لمسة العيلة وبيتعرف ان عرف ناس كثير من قرائبنا وديكت بالنسبة لي حاجة كثيرة جدا ان عرف ناس كبار صغيرين وتاخد بقى التعامل والناس بتتلم مع بعضها زي بتاخد خبرة وانت صغير اما بالنسبة بقى لبيوت الجرين انا عندي بيتين كان كان في بيت جنب منينا وده كان فيه هم جرنة وولادة اماني يعني م. انا مرياش امام ولاد ولادة اماني كانت فيهم احدى السيدات كانت اسمها ام حسن فكنت أنا لما اروح اودي لها حاجه من عند ماما ماما مثلا عامله اكل حلو وبعتهاولها مخلل مش في إيه الحاجات دي هتقول لي اقعدي يا عودي حبيبتي إيه أشرب شاي بلبن فكنت أقول لها أنا مش بحبه مش بحبه تقولي بس شربي بس, شربي بس المهم رأيت عندها طعم جدا أروح البيت عند ماما ورداش أشرب الشاي بلبن أبدا. فماما عرفت بعد كده ان أنا بروح أشرب عند ايه قريتنا وقريبتنا ام حسن تروح عندهم حسن الشر الشاي باللبن إيه حكايتك بالضبط طبعا قلت ما بصراحة ماما بسم تضربنيش قلت لي قولي قلت لي بصراحة اللبن اللي عندهم طعم حلو اللبن اللي عندك يا ماما طعمه وحيد فتاة تقولي يعني زي ما معرفش أنت يتغيري اللبن يتغيري الجموسة يتغيري الشاي <تصفيق> فتاة وقتها يعني فعلا في حاجات بتطعب طبع عند الإسن من هنا من وجوده هو صغير بتقول بنزله أفضل في حياته شكرا لك يا أميمة ولا ايه ايه خلصت الموقفين ولا لسه الو انا ايوه يا اميمه اي اسمعك كنت كنت الفته قطعه بقول لحضرتك فاضل بقى جاره معايا كانت في نفس العماره عندنا كانت الجاره دي على طول فتح حبيبتي بتاعها طول ما احنا نازلين طالعين مثلا اروح اجيب لي مثلا حاجه من تحت انزل اجيب لها اول ما كانت تديني بلحتي تديني فكان في يوم من الايام شمت عندها ريحه الباذنجان الباذنجان المقلي بتاعنا لما سمعنا عن رحله الباذنجان سايكي بتاع بتاكلها اه اكل قعدت اكلت عندها وصراحه ماما صاحبه بتاعت الباذنجان بتاعها ده تاريخيه يعني انا عامله الفراخ دي بتاكل الباذنجان تحت قلت لما فطنت عزمت عليا كان طعمه جميل يعني عايزه اطلع من كده ان يعني سبحان الله انت عامه الدنيا الناس زمان كنا بنحس ان بيت بيتنا وان, وإن كل الناس مع بعضها ومشاعر جميلة جدا يمكن هي مش موجودة المشاعر دي مش موجوده دلوقتي, دلوقتي كان الزمان هي جي تتارى الحاجة بين الناس ومن بعضها ربنا يرجع الآمن حلوة أشكريك أميم شكرا لك يا رب شكرا لك أميم مستمعين الحاجة. الكرام العلاقة بين الأخ وأخواتك العلاقة بين العين واليد إذا بكت العين مسحت اليد دمعها وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها اللهم احفظ إخوتنا وسعدهم أينما كانوا ¡Filipín! هنا مستمرة مع الأصدقاء ومعانا مهاتفة ونقول ألو ألو صباح الخير يا سيد أحمد صباح الفل أهلا بيك المدينة أهلا بيك مدينة نادية أهلا بيك وخقيق احترامنا حضرتك على الكلمات الجميلة اللي دايماً ما نستناها ربنا يكرمك يا رب ربنا عايز أقول لحضرتك بقى نحن تربينا على أن بيتنا كلها بيوت عيلة أنا وخواتي بالكامل أبويا اللي ارحمه علمنا وحل الجميع بعمامنا وخوالنا والبعضين مزنا الى الان بيوتنا لا تغلق ولا تقفل لأي ضيف او اي زائر من اي مكان ولا حتى الحمد لله. فبيوتنا بالكامل مفتوحة او ما احنا على كده بيوت اخواتنا الصبيان كانت مفتوحة لنا مم. بيوت عمامنا واخوالنا مازالت الى الان مفتوحه لنا وما فال... توف... نقول ايه بقى وما توثيق فأقول... الا بالله ف... نحمد ربنا نعم. على زي النعمة بقول بيت العزز بيتنا بقول الله يرحم رحمة اللي ربنا على التقابط م. وعلى القيم وعلى المبادئ اللي مازلنا إلى الآن متمسكين بيها الحمد لله. علمنا إزاي نحب البلد م. إزاي نحب بلدنا إزاي, إزاي نحب وطننا م. إزاي نحب بعضينا بيت العزز بيوتنا جميعا بيوت عز م. مفتوحة للجميع ومفتوحة لأي حد وأهلا وسهلا لأي حد اتفضل عندك غدا ايه النهارده عندكم غدا ده نعم غدا ده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عندنا سردين سردين سردين <تصفيق> لا سردين اللي هو السردين البلدي اللي هو والله الله وبيتي مفتوح لجيراني حقيقي والله دي... دايما عامر يا رب دايما رب لحضرتك وطاب يومك الله يكرمك بمناسبة عيد الأب أصدقاءي وصديقاتي أحب أقول لكل أب كل سنة وأنت طيب أنت مهم قوي في حياة أبنائك ووظيفتك مش إنك الممول أو المسؤول المالي في البيت فقط لا أنت بكل فخر السند والظهر والحماية أما حنانك على أولادك فلا يعادله حنان أيوة الأم هي الحنان بس لما تكون الحنية جاية من ناحيتك لا لا لا أديت أ حاجة تانية خالص وليها طعم تاني انتهز كل فرصة واظهر حنانك لولادك جمعهم حواليك ولا تستسلم لمعطيات العصر التي قطعت أواصر الأسرة الابن اللي شبعان من حنان أبوه وعطفه أسعد الأبناء كل عام وكل أب بخير وسعادة يا رب وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا لي معقول كبرت والعمر عدى بالسرعه دي بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا لي معقول كبرت والعمر عدى بالسرعه دي انا لسه شايفك بالضفائر بتجري جنبي وحتى لو راحت بيت لسه بالضفائر معانا مكالمه ونقول الو حلو سلام عليك> عليكم عليكم السلامة وبركاته زكي هنود زكي حدرتك يا زرز أحمد حدرتك منورنا الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا هند وربنا يرفع قدرك ويرديك في أبنائك ويجعلهم دايما بررين ويقر عينك بهم لرب يكرمك يا رب أشكرك يا هند حدرتك النهاردة بصراحة الأسئلة كلها مغرية أعمل. بحقيقة يعني حددك أحييت جوه نفسي ذكريات حلوة قوي قوي م. إحنا كنا بيت عيلة يعني أنا فوقي ولاد عمامي الكبار وفي يوم ولاد عمامي ولاد عمي الصغيرين وأنا في النص يعني في أفضل في أصغر أنت العصفورة في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا فكرة كويس قوي إن يعني على فكرة دي عصفورة عم. دي حلوة إحنا كنا وحنا سبيها حاجة تانية لا لا لا, لا, لا بيزء احنا, بيزء احنا بيزء كنا عيال صغيرين صغيري كده ايه في في مثل بن ايه بنبقى سبعه افراد بنبقى سبعه العبوا ازاي بناخد 3 و3 العسوره ده هنا ويلعب هنا شوية اصلا مش عايزين ناخدها بالجانب اللي وحش يعني لا لا لا آه. انا فاهم حضرتك طبعا لا لا, لا انا فاهم حضرتك انا كنت بعض عند بابا الحج وماما الحاجه اللي هم مرات عمي وعمي الله يرحمه مم. كبير مم. اكتر ما بعض في بيت مم. يعني اقعد ممكن انام واقعد واقوم افطر واكل وكل حاجة إيه عشان كده سبحان الله يا استاذ احمد احفاد عمامي اللي هم عمامي وبناتهم الصغيرين طلعوا زي ما احنا اتربينا بالضبط يعني غزلوا هنا اولاد ابن ابن عمي يقولوا عمتو هنا و ويحيى وسنه ولاد محمد ابن عمي يقولوا, عمي يقولوا عميته او ومريم واحمد ولاد إسراء بنت عمي يقولوا انت هين بخالته هو يعني عارف زي ما احنا تصبينا بنحب بعض قوي م. وزي ما اتعلمنا من اهلنا الله يرحمهم م. لازم ننشأ اولادنا م. لان الحكايه دي يا استاذ احمد بجد بتطمن قوي بتخليك تحس انك مش لوحدك حتى بعد رحيل الاباء م. والاجداد م. لكن سنه الرحم دي فعلا رحله من ربنا صحيح. يا ريت الكل يدوم عليه يا رب يا رب يا رب انا بشكرك يا هندي صباحك فل ان شاء الله صباح الجمال على قلب حدثك وعلى أستاذ طرق أستاذ شريف وكل اللي بيسمعوني الله يكرمك شكرا لك مع سلامة الجلوس بكرب أمك نصف ساعة يعادل ست جلسات عند طبيب نفسي متمكن علميا إن الأم بتصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكر واستقرار واكثر اندماج مع من هم حولك الام هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر فلا تتعجب اذا منعتك من الزهاب او الخروج حتى وان كنت رايح تتفسح علميا عندما تضع الام يدها على موضع الالم في جسدك فتدعو لك فإنه يتمثل فورا للشفاء الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإلا لم يدعي, يدعي الأمر الأم القادرة بدعائها إلى تغيير مصار القدر كما ذكرت الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيف شعورك أمامه حتى باستخدام الخداع والحيال لن تشعر بضعفك وقلة الحيلة إلا بعد غيابها عنك أو الابتعاد عنها اللهم ارحم أمي واحفظ امهاتنا جميعا يا رب العالمين وصبني واجب علي وكل روح كسبني وعيد عليها خليك دائما فاضلها دي امك وعايش في ضلها خليك دائما فاضلها ولا تنسى ابدا فاضلها وعيد عليها ومعانا مدخلة ونقول ألووم صباح الخير أبستاذ أحمد صباح الفل والله موضوع في منتهى الجمال الله يكرمك يا رب إلا الأم, إلا الأم والأب إلا العيلة الله يكرمك يعني موضوع جميل جدا والله أبارك فيك يا رب الله يخليك يا رب اسلام مين معانا طيب مين معانا أنا أم صفوات مين صفوات أهلا بحضرتك الأم أمنا اللي رحمها اللي بتنا الحب والعاطفة والله يعني كلنا غادي دلوقتي الأخوات كلها بيحبوا بعضهم الحمد لله نظرت الآن وإحنا علمنا عينا وعيننا علم أنا كستي طبعا عندي حفيد الله يكرمك يا رب عينا علموا عينا مزغين يعني <تصفيق> احفادنا اللي بياخدونا يقول لك انتوا حاسين قوي يا تيتا مم. يعني شوف الحب ماشي متسلسل ده مم. عشان الام الكبيره علمتنا نحب بعضينا وبعدين الجيران بقى كانوا زمان الجيران بيحب بعض اه خدها خبط على ده مش عايزه حاجه مم. ولا عايز حاجه دلوقتي انا سكنت في عمارة تانية ما اعرفش اللي جنب مين مم. مم. مم. زمان يعني زمان كان جميل يا استاذ احمد والله بس برده ده تقصير مننا يا صفوات ده تقصير مننا برده ما والله زمان الشارع كان كنت سكنه سيدي بشر اه الشارع كله عارف بعض والله لا يقول لك انت عايزه حاجه وده خبط عليك وده رحت ميامي دلوقتي ونسيتي سيدي بشر انا انا ما سكنت الاصل من هنا اي اي يعني بقول لك انا البيت اللي انا ساكنه فيه كان كلهم متحين والله العظيم اخلاء اخلاء اخلاء خبطوا عليا عايز حاجة محمد عايز ك... يعني والله بقول لك متحين يعني هاي. انا كان ليا صديق اسمه جارس كان اكل وشربه معانا كان بيجي ينم معانا ويسيب بيتهم ويلعب مم. معنا كوره ويروحوا من لازم مع بعض بكلمك بجد انا كنا هما ينزلوا عندنا واحنا نطلع عندهم وعمل اكل ويطلعوا هما ينزلوا حاجات وبس وكحك والحاجات العيد دي مم. والله العظيم أخلاق أخلاق مسحين وأخلاق والله ربنا ديك الصحة جزافات وتعيشي وتتذكري كل شيء جميل أشكرك حاجة صفوة شكرا مع سلامتى مع, مع سلامتى سلام. بنوطة بتقول كنت أعد عند جدتي عادي زي كل البيوت دايما بروح كل مثلا فترة عند جدتي وفجأة حسيت إني خالي ما بعتش الشهر ده فلوس لجدتي عادي زي كل البيوت بيجي وقت ما فيش فلوس ما فيش مشكلة طبعا وانا كنت يعني لسه في مكتب العمر بس لسه فكرة اليوم ده كويس آآ آآ كان كيس فلوس ستي اتسرق في السوق وما كانش في البيت كله غير خمسة جنيه بصراحة وهي بتبص في الدولاب يعنيها دمعت لدقيقة كده وبعدين عملت حاجة كانت حتجنيني قالت لي نزلي اشتري ربع كيلو عتس وعشر بيضات نزلت وانا فاكرة ان ده كله هيكون اكلنا النهارده بس هي اخذت العدس طبخته وعملته حل وحطت عليه شوية زبدة كده على وشه وسلقت البيض وحطت معاه ورقة فيها شوية ملح وفلفل وسخنت كامير غيف كانوا عندنا وخدت ده كله ونزلت الشارع لجماعة غلابة في الشارع كنت حتجنن وقل لها طب كنت سبيلي بيضة انت مش بتحبيني قلت شويه شوية بنت وخدتني وطلعنا البيت كنا وقت قبل العصر نمنا شوية وصحينا على خبط باب جامد واحد صاحب خالي رجع من السفر وجاب لنا معه فلوس وحاجات كتير حلوة عشر دقائق كمان والباب خبط ولد من اللي بيقعده بيقعد في السوق قدام البيت قال لها يا حجة كيس الفلوس ده بتاعك واقع منك وما يعني انا لقيته وانت اللي كنت ماشي وده بتاعك يومها جدتي قالت اللقمة تزيح النقمة, أو النقمة. كل ما تضيق بيك يا بنتي وتلقي روحك مخنوقة اطعمي فقير ولا محروم طيب شمعنا العدس يا ستي او يا جدتي انا عملتو يا بنتي للناس عشان بحب العدس وبموت فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قدمي للناس من اللقمه اللي انت بتحبيها يقوم ربنا يحل زادك ويفك كربك جدتي في الشتاء كانت بتسلق بيض وتوزعوا سخن على سكر المرور اللي بيقفوا في الشارع قدامنا والرجل اللي كان بيكنس قدام البيت واللي ما شفش متعة أكتر من إني أعمل بإيدي وأقدمه لحد غلبان جربوها وانتم مخنوقين وهتتفجأوا من النتيجة هكذا زرعت ستي في الكلام الحلو ده كل الأمهات في كل يوم تحكيلي عن ماضي اللي فات ستي العجوزه أم كل الأمهات في كل يوم تحكيلي عن ماضي اللي فات ستي العجوزه الغاليه <تصفيق> الكمامات والقفازات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا هي نفايات تحتاج إلى معاملة خاصة ومن المهم التخلص منها بطريقة صحيحة حتى لا تتسبب في نقل العدوى قبل خلع القفازات اغسل يديك بالماء والصابون لمدة أربعين ثانية ثم انزع القفازات ومزقها وارمها في سلة النفايات ثم انزع الكمامه وقم بغسلها ومزقها ورمها في سلة النفايات احمي نفسك احمي بلدك فلاش, فلاش. فلاش. اصدقائي صديقاتي صباح الخير معكم مع فلاشة جديدة والنهاردة بنكمل كلامنا عن علم الفلك وكلامنا نهاردة هيكون عن علم الفلك الرصدي في علم الفلك الرصدي نحصل على المعلومات عادة من خلال تحديد وتحليل الضوء المرئي أو أي نوع آخر من الإشعاع الكهرومغناطيسي ويمكن أن ينقسم علم الفلك الرصدي طبقا لمنطقة الطيف الكهرومغناطيسي ويمكن مشاهدة بعض اجزاء الطيف من على سطح كوكب الأرض بينما لا يمكن مشاهدة البعض الآخر إلا من مرتفعات شاهقة أو من الفضاء وهناك بعض المعلومات المحددة حول هذه الحقول الفرعية مثل علم الفلك الراديوي يدرس علم الفلك الراديوي الإشعاع ذات الطول الموجية الأكبر من ملي متر واحد تقريبا ويختلف علم الفلك الراديوي عن معظم أنواع علم الفلك الرصدي الأخرى حيث إنه يمكن التعامل معه مع موجات الراديوية باعتبارها موجات بدلا من اعتبارها فوتونات منفصلة وبالتالي يعد من السهل النسبيا قياس سعة وفترة الموجات الراديوية بينما لا يمكن القيام بذلك مع الموجات ذات الطول الموجي الأقصر وعلى الرغم من انتاج بعض الموجات الراديوية في شكل إشعاع حراري من قبل الأجسام الفلكية تأخذ معظم الانبعاثات الراديوية التي تم مشاهدتها من كوكب الأرض شكل إشعاعات أخرى تنتج عندما يتارجح الالكترون حول المجالات المغناطيسية. وبالاضافه الى ذلك، تنتج غازات بين النجوم وتنتج عدد من الخطوط الطيفية. لا سيما الخط الطيفي لذرة الهيدروجين والذي يبلغ طوله 21 سنتيمتر ويمكن مشاهد تلك الخطوط عند الموجات الراديوية. كما يمكن مشاهدة مجموعة متنوعة من الأجسام ذات الأطوال الموجية الراديوية بما في ذلك المستعر الأعظم وغازات بين النجوم والنجوم النابضة والنوى المجرية النشطة خلصت فلاشت دلوقتي لكن لسه معتكم مع فلاشتين تانين استنونا كنت معاكم جيهان مصطفى في كل صباح جديد حبيبي صباح الخير اتعودنا نقدم لك كل الجديد يا شمس الدنيا تطلع لما اتعودنا نكون مختلفين ايوه ما فيش واخترنا نكون متميزين. صباحك معانا هيكون مختلف في فترتنا الصباحية في صباح الخير يا سكندرية. وخلي الناس دي اسمعنا كل يوم من 8 إلى الصبح على نايل ساد بكوس أليكس. وعلى طرد 101.1 أفأم هواها البحر يرد الروح. كان البنات مش بس ذكرى مؤلمة لكن جريمة بيعاقب عليها القانون المصري أي كان شكلها أو مين اللي بيعملها وأي كان سن البنت اللي بتتعرض له القانون شدد عقوبة كل من ختم بنت أو ساعد في الجريمة بالسجن من خمسة لسبع سنين حتى لو كان أبوها إياك تكون زي الدب اللي قتلت صاحبها من خوفها عليه أحميها من الختان برعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمشورة التفل اتصل على 16 تلت سفار مكتب شكاوى المرأة اتصل على 1515 -15. الاسكندريه تقدم بهجه دوت كوم بروفايل اذاعي خاص جدا بسمه فرحه ضحكه وغنوة مع حنان منصور صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة والبهجة على كل اللي بيسمعوا راديو اسكندرية في كل مكان مستمعينا التفاؤل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح أثاقا واسعة في الحجر والمتشائم هو من يرى الصعوبة في كل فرصة اما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة فكونوا دائما متفائلين. <تصفيق> وبنفكركم دايما بشعرنا فرح تفرح واتحك تتحك لك الدنيا ومعاكم هناخدكم ورحلة ندور فيها على كل شيء ممكن يبعث على الاتسامة وعلى الفرحة والبهجة وتعالوا بينا في البداية نسافر للمكسيك وبالتأكيد كل حكاياتنا مش هتبعد عن حكايات الكورونا مستشفى في المكسيك استعان بكلب صغير يتسم بخفة الدم والمرح عشان يخفف عن الأطباء المعالجين لمرضى كورونا الكلب بيتجول في المستشفى وهو لابس ملابس واقية بالكامل وبيقوم باللعب من وقت لآخر مع الفريق الطبي من أجل رفع روحهم المعنوية ولسه مع هذا الفيروس اللي سبب قلق للعالم كله ودلوقت سناخدكم مع افكار طريفة جدا لاعادة فتح المطاعم بالتأكيد فيروس كورونا اكبر العالم على اعادة التفكير في اعادة تنظيم كل امور الحياة بعض المطاعم توصلت لطرق طريفة جدا علشان تفرض قواعد التباعد الاجتماعي وتحد من انتشار الفيروس فعلى سبيل المثال في ولاية برجينيا الامريكية المطاعم تستعد لفتح ابوابها وعلشان يتم ده قامت بوضع دمى بالحجم الطبيعي بين الزبائن. كمان تعاون أحد المطاعم مع شركات محلية لتوفير الدمى المصنوعة بشكل استراتيجي على طاولات ينبغي أن تبقى شاغرة وبيتم الباس هذه الدمى أزياء تستحضر أجواء ما بعد الحرب في أربعينيات القرن العشرين مع قلادات من اللؤلؤ وفسدين بها مربعات وبدل مخططة هذا الأمر حيتيح مساحة كبيرة بين الزبائن ويرسم بعض الابتسامات على وجههم ويسمح لهم بالتقاط صور طريفة جدا كمان في مطعم بيطل على أحد الشواطئ الأمريكية ابتكر نوع جديد من ترابيزات الطعام بيحقق فكرة التباعد الاجتماعي بتقوم فكرته على إحاطة الطاولة بالكامل بإطارات هوائية شبه عجلات السيارات الداخلية المنفوخة واللي بتمنع الاحتجاج وبكده ملامسه كل طاوله للاخرى بتكون مستحيله اما في تايلاند فاحد المطاعم قام بوضع دمية باندا على مقاعد الطاولات للحرص على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتبديد شعور الوحدة على زواره وبالرغم من ان هذا الفيروس زرع القلق والخوف في قلوب كل الناس في كل انحاء العالم الا اننا دايما بنقول لكم خليكم ايجابيين انشروا البهجة وفرحوا الناس وبعيدوا عن القلق وعن التوتر ومع كلمات الأغنية الجميلة دي بنسيبكم دلوقتي ونتقابل على خير وعلى فرحة وعلى امل في الحلقة الجاية بإذن الله قطر خير الناس لسا الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوا بصفية وعيزانك كل خير انت في عين خير اقلش في اديك بلك صغير بيكون وفي قلب الناس تأثير كبير كتر خير الناس لسا الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوا بصفية وعيزانك كل خير فعي الخير أقل لي شيء فيه دي كيف أملك سغية في كله كبير بهجة.com مع حناناته الحياة كل يوم ليها طعمه مختلف روق يومك بابتسامه اسمعنا دايما خليك معنا <تصفيق> على النايل ساد بكوس أليكس وعلى تردد ميه واحد فاصل واحد افم هواها البحري يرد الروح ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي ومعنا مدخل من استراليا نقول صباح الفل صباح الفل يسأل الله الحمد على حضرتك وعلى أستاذ شريف وعلى كل المستمعين يا رب أهلا بيكاريم أهلا بيك, يا أهل بيك. أهل بحضرتك. أستاذ أحمد أنا بحضرتك يسأل الله الحمد بداية أنا بشكر حضرتك و بشكر أستاذ شريف على عرض البرامج اللي كان فترة الوحد الله يخليك <تصفيق> <تصفيق> الله يخليك كريم <تصفيق> <تصفيق> والله كان فترة أنا كنت مستمتعة جدا بال <تصفيق> <تصفيق> بالتناغم بين, بين الكلمات ورد أستاذ شريف عليك بالأغاني كان روع <تصفيق> <ماستر وهو. تصفيق> أنا بقول له أنا بقول له أنا جاي وما نمتش وعايز أنام طول الليل صاحي ما نمتش لقد تلحت خلينا أشتغل لا مع حضرتك ه بصراحة يعني مم. الكلام حضرتك وووالردة على حضرتك بالأغاني كان روا روا يعني. لا في الوقت أو هو فن هو فنان يعني هو فنان. أمم أكيد طبعا مم. أكيد حضرتك طبعا بتكلمنا عن موضوع بتكلمنا عن موضوع يصير جوانا الشجون والحنين الحنين اللي كان جايبه أستاذ الشريف طبعا. أمم في بالي ووو وأنتم بت... بس عن الموضوع ده. قد قد دفء اللي بنحس بيه أستاذ حمد في البيت الكبير البيت الكبير وكان بيت بيت جدي وجدتي الله يرحمهم لازلنا, لازلنا نكتب العناوين الأديمة فالمنازل التي فقدناها تبقى في ذاكرتنا إلى الأبد طبعا مم. طبعا طبعا أنا أستاذ حمد جدي وجدتي توطفه من حواري 15-16 سنة مم. وما زال ذكرهم وما زلت بحلم بيهم لحد دلوقتي وببكي لما بفتكرهم يعني أنا, انا يعني نتيجه ظروف ماما وبابا كانوا مسافرين وسابوني فتره كمان عن عندهم فكنت عايشه مع خلاني وخلاتي مم. هنا كانت اوضه خالتي وخالتي الثانيه اللي كانوا بيقعدوا يذاكروا فيها هنا اوضه خالي وكلاني انا فاكره ان انا ليا خالك كانت وهي في الثانويه العامه بالذاكر وانا كنت صغيره مم. كنت اسمعها وهي بتذاكر الشعر مم. انا افتكر قصيده مطران خليل مطران وهي كانت قصيد اسماء المساء وانا بسمعها وهي بتقولها بقيت قال لي يا الله انا نفسي روح السنوية العامة عشان ادرس القصيدة دي وفعلا درستها يعني. ساوي على صخر ساون على صخر ايوة <تصفيق> <أنا عملة في تصفيق> وليت لي قلبا مثل هذه <تصفيق> الصخرات الصماء ينتبوها موج كموج مكاري ويفتوها او يفت... حاجة كده مش... اكمل الانتباع يا ريم <تصفيق> انت عربي يا ريم انا فاكر أصل... القصيدة دي روعة القصيدة دي كانت روعة روعة روعة وكمان السياق اللي كتبت فيه هو كانت حبيبته كانت ماتت م. وهو كان كتب القصيدة دي فيها فانا لما عرفت القصة دي تأثرت بيها قوي وكنت عملة اسمعها وهي بتقولها واتمنت ان يروح السنوائل العامة عشان ادرسها ودرستها وكنت متأثرة بيها جدا يعني ف... بس أنا كنت فاعلة الحاجات فكرتني بمصلحها أنا كنت نسيها آه... آه... ويمكن كمان من الحاجات اللي أبدا أذكرها جدت يا رحمة أديك أتنان من ال... من العشاء وتصحى من الفجر تبتراعي كل الأزواء يا رحمة البيت كان مليان مم. لكن فلان بيحب البسلة آه. فلان بيحب الفاصولية البيض كنت تقولي وأنا حفيدتها ريمة أنا عارفك أنت بتحب البسلة وتحب الفاصولية البيضة أنا عاملها لك وعملها لك روز مم. رمضان لما كان جدي يرحمه يشرف بنفسه مم. على ال... على السلطات والبيت كله خليه احنا ده بيعمل وده بيساوي ولما يجي وقت السحور المسحراتي كان يجي جدي يديله فلوس عشان يقول أسماءنا ونبص عليه من الشباك مم. مم. ولما يجي العيد ازاي كنا نقعد ونشارك في عمل الكحك وكان لازم اشارك بحته عجينه امسكها واقعد اعمل بيها عروسه لما تتسوى ولازم <تصفيق> <تسرف> عليه <لازم. تصفيق> وما <تصفيق> ومسكن منقيش وعبارك العام فيها <تصفيق> وتدفو <تصفيق> وترجع في الصغر <تصفيق> كل ده كل ده ما أقدرش أنساه <تصفيق> ما أقدرش أنسى حتى جدي الله رحمه حازم <تصفيق> أفتكر موقف لي كنا إحنا صغيرين كنا بنشوف كنا ثلاث بنات أحساب صغيرين يعني عندهم <تصفيق> فكنت أشوف خلاسي هما بيحطوا الكريم وكده فروحنا إحنا حوشنا وأنا ذاكرة كان فيه كريم حتى اسمه محوجود لحد الوصف جبنا قلبة صغيرة كده زيارة مدورة كان اياما حوالي تسعين ارش او جنيه. حوشناهم وروحنا جبنا كريم من الصيدليه من ورا وجبناه وجب دي عرف كريم بتحطو كريم يا قلالة الادب <تصفيق> كريم. دعا يشوف اللي بيحصل دلوقتي <تصفيق> أيوة أيوة. <تصفيق> والله يا أستاذ عمد حتى دلوقتي أنا أمسك العلبة أمسك المواقص ده وأضحك كل ذي شجون وكل ذي ذكريات لا أنساها أما على الجيران الجيران حدس ولا حرض يعني أنا مش هقولك أنه ما كانش فيه جيران حشريين مش هقولك أنه ما كانش فيه جيران بيكتاب ولده كان موجود بس عمرك ما كنت تلاقي جار عنده حزن وجاري تاني فاتح الكاتف قد كده أو الم... او في فرح او حاجه أوه. زي كده كان كل الجيران متعرفين بمناسبه الجيران اللي كانوا بيفتحوا انا فاكره كان في جيران عند جدتي دايما يفتحوا كانت اغنيه عبد الحليم مم. اللي هي في يوم من الايام مم. ولما كان يقول قلبي كان ليا قلب وايه المحبهان والله يا أستاذ احمد سنين طويله مم. اقول إيه علاقه الحبهان بالاغنيه المحابة هاد، أنا الله. العظيم تجيب صوركم تطفل حابة هام بتحطها على شرب أيوا <تصفيق> وبعدين فما كانت الموقف اللي أفتكره جديتي كان دائما تحكي كانت تقول إن جاءت لمرحلة من المراحل وخلاني وخلاتي صغيرين كان حصر عدوة معينة فالولاد تصابوا بالحمى. وكانت بتروح بيهم للمستشفى والله والله لأن كان خلاني وخلاتي كتير ف. كانت لا تدري شيء عن البيت إنها كانت متشرة مع بقية الأولاد الجيران هما اللي كانوا بيغسلوا ويروقوا بيحطوا الأكل للأولاد وكل حاجة م. ده يا أستاذ أحمد ده, ده, ده الماضي الجميل والحياة الجميلة اللي فيها دف واللي بنتمنى إنه نعيشها وأنا بشكر حضرتك إنك عايشتها لنا في الفترة دي ولو مجرد ساعة يعني الله يخليك شكرا يا ريم أنا بشكرك بس حكاية جدتي والعدسة عجبتك جميلة جدا طبعا لان انا عجبني جدا ان الناس ان الشخص يعمل الحاجة ويدي اللي محتاج من احسن ما عنده اللي بيحبه قدي للشخص اللي بيحبه مش قدي للشخص اللي, مش قدي للشخص اللي انا مديش رغبة فيه او اللي انا ما بحبوش او اللي باقي عنده من اللي بحبه انا في ناس كان يعني كان بيقولوا كان بيوصلنا اكل تحس يعني من الناس تحس انه من أفخر المحلات مم. يعني يعني زي ما حضرتك قلت الايه الكريمه لا تنالوا البر حتى تمسكوا مما تحبون مم. أنا بشكرك الكريم كريم وصباحك جميل ان شاء الله ربنا يكرمك مع سلامتك اللينا حلوه والعين والحب صافي وماخدش ذان وقت حبيبي رسمي طالعين في اسمي في الفرح جنبي وفي كل ذان انا اللي نازي واقفين في ظهري بشد عودي وحسودي يهري انا في في بحري مني في سرت دوري ونقول الو صباح الفل حياة الحضرات هقول سال الشريف وسال الصواري وكل العاملين والقائمين جزاء سكندرية. متحين مع حضرتك أفن. آمين كصزح. أنا مع حضرتك أفن. فضل الغد. والله بيت العيلة ده الواحد ما بيضر شيء نفسي من إيه من عميل يعني جديتي ولأنني ما شفتش جدي الله يرحمه إنما جدتي علمتني إن لازم تتعلم القرآن أولاً لازم تتعامل إنك تتعامل مع الناس إزاي. لازم أنت حتى كان أولادها يعني خلاني كانوا ساكنين جنب منها على طول دايما كل يوم معهم بالنهار وآخر النهار النهار عملتي هي النهار ده رحت فين جيت منين حتى هم متزوجين م. النهار ده برضو أنا يعني مع أخواتي هنا ساكنين بعد والدي طبعا متوفى وأخواتي قبرهم كلنا ساكنين مع بعضنا هنا ولدهم أصلا الشباب والبنات نفس النظام مع بعضهم علمناهم برضو ان هم يتقربوا مع بعض في العمل في مواقف، في أفراح وكلهم وفين جميل منهم الشباب ليه لان احنا تعلمنا على كده خدنا على كده اما الجرام بقى من انساش ايام يعني التفولة كده في حز الخمس عشرات والست عشرات لما كنا لسه شباب كانت امي دي تعرف ده عندي مين ده يجيب طبق من البيت وده يجيب طبق من هنا وده يجيب طبق من هنا. كلنا حوالين بعض ما حدش. يقول لا ده مش حكله لا ده مش هجيبه يعني الناس بتخاف على بعضها وعرفة بعضها كلها وربنا يعمل الخير يا ربه كله انا بشكرك سيد احمد وصباح جميل ان شاء الله صباح كله سيد احمد الله يخلينا الله يخلينا صوتك حامل شمس وفين لون <تصفيق> التين والزيتون واخر مدخلات هذا الصباح مين معانا وعايز يقول ايه ألو ألو سلام عليكم سلام عليكم أحبا سلام عليكم أحبا مجد عود أنا بيك يا مجد عامل ايه أحبا عاش من سافك وسمع صوتي الله يخليك أنا لسيدة نشترك الله يخليك يا منى بيوصل لكم قوي بصراحه وقتنا بقى ضيق شويه معلش اختو دي من طالب بقى بحقها اه طالب طالبوا انتوا ما انا ما طالبش من طالب والله عارفين من طالب ان شاء الله طبعا بتلاقينا كان احنا كنا بنقول علينا انهم ايه الصعيده لان كل الصعيده بييجوا علينا احنا كان بابا جدي كان يعني اول ساعتها انتوا اصلا صعيدة مجده ايوه صعيده انتوا ايوه طبعا منين من صحاد من لا أنا, أنا من أنا أنا من دشنا. <تصفيق> أيوه <في> لكن <تصفيق> كان كل البيت <تصفيق> <تصفيق> كان كل كل صعيدة كل اللي عايز يروح الدكتور واللي عايز اللي كنت مرته تعبينا وعندنا روح متشبه علينا إحنا ويروح المعين تكره وكذا والكل عاوز يعمل بطاقة يكون محل إقامة يكون محل بطاقة كم بيتنا <تصيح> حتى الشارع كان بسمينا بيت الصعيدة <تصفيق> <تصفيق> بيت الصعيدة كل يعني أي حد عايز حتى يجي حد يجي برا وكان حد <تصفيق> يعني كل اللي بيجي بالصعيد لازم ييجي علينا يقيم عندنا <تصفيق> <تصفيق> يعني كان محل إقامة أو اللي صراحة الصعيدة الترانزيت عندك في المنظاره عندكم منظار الغد الوكيتة؟ والله عادي ممكن المكان يعني بتحس مويه ساو ممكن كويس الناس كلها يعني, آه يعني آه كل الناس بتيجي عندنا بتيجي بتألف كلها عندنا وكل الناس بتسوى ابن من بيت أو قريب بيجي ينزل عندنا يروح المستشفى يحاول يروح المستشفى يجي محله لكم يبقى مش هنا لكن كل حاجة عندنا هنا. أيوة طب أنا مش عشان دايما دايما عامر يا مكدا انا بشكرك. خليك خليك ربنا خليك خليك خليك مع سلامه الله, الله. ارتحنا واشتقنا الماضينا وايه يعني تسمعنا غنوينا ونرجع تاني لحبايبنا البعضينا ونرسم خطوه في طريقنا تعدينا ونرسم بسمة في قلوبنا تصفينا ارتحنا واشتقنا الماضينا نقول للماضي رجعنا للحبيب ودينا فرح الدنيا ما يسعنا يقرب شقنا خطوينا ارتحنا واشتقنا المضينة نقابل الدمع بأفرحنا ونقول للحب رسينا ارتحنا واشتقنا المضينة نقابل الدمع بأفرحنا ونقول للحب رسينا ويا الفرحة في قلوبنا ننسى الدمع في عنينا ارتحنا واشتقنا المضينة ليه الأيام تفرقنا ليه الأيام تبكي تبكينا ليه الأيام تفرقنا، ليه الأيام تبكينا أو تبكينا كل ما نقرب لحبايبنا بتهجر ليه أمانينا ارتحنا واشتقنا الماضينا دار يا دار يا دار يا دار My baby, a big dart, I'm a big Savage for the Major في كل the Gadar, Lily, you can't رحم الله من فرق دنيانا وسبقنا الى الجنة لكم تحيات طارق شريف احمد اخبار راس الساعه من راديو اسكندريه 101.1 واحد اف ام مان تكتمل الصوره ساعتنا التسعة